نستقبل موسم العبادة والسقوى نستقبل شهر رمضان المعظم وتوقفت عند استقبال شهر رمضان اسأل سؤالا يحتاج الى إجابة صادقة واضحة هذا السؤال هو كم رمضان مضى علينا وانقضى كم عدد السنين التي قمناها وانتهت كم العمر الذي مضى وسرعان لا تنتهي الأيام والليالي وجدت أن الإجابة على هذا السؤال إن العمر الذي انقضى والسنين التي مضت والرمضانات التي قمناها وانتهت إن العمر الماضي أصبح كتلة مبهمة تداخل بعضها في بعض وانكمشت وأصبحت ماضيا لن يعود هذا الشعور الحقيقي الصادق الذي سنطق به قلوبنا الآن أن العمر الذي مضى من الثلاثين والأربعين والخمسين والستين إلى المئة أو الأكثر أو الأقل، ما العمر الذي مضى والسنين التي مضت لا تساوي شيئاً. هذا شعور نشعر به نحن الآن. فلو أنك أجريت السؤال على قلبك الآن وقلت في نفسك كم عدد السنين التي مضت عليه؟ تجد الإجابة لا شيء إنها زمن قليل نقلم هذا الشعور الصادق إلى ما سيشعر به الناس جميعا يوم القيامة يوم البعث لأن عمر الدنيا بأكملها وبما اشتملت عليه من ولادة ورضاعة وبما اشتملت عليه من ففولة وشباب وبما اشتملت عليه من فهولة وعجز وزواج وانجاب وعطاء وفل وحزن وفرح والخفاض وارتفاع وعطاء ومنع وعز وزل ولقاء وفراق وحل وارتحام وبعد ذلك موت وقبر ووحدة وتحلل وتراب وبعث كل هذا يوم القيامة هو نفس الشعور الآن الذي نشعر به في عدد السنين التي انقضت لا يساوي شيئا إنه زمن قليل ويبث نفسي أردد قوله جل شأنه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إِلَّا بِثَمِّ إِلَّا قَلِيلاً لو أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا هُوَ نَفْسُ الشُّعُورِ فِي قَوْلِهِ ذُلَّ شَأْنُهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقًّا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إن لبثتم إِلَّا بِثَمِّ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما هذا هو عمر الدنيا ذكروا لدخول رمضان العام الماضي بدخول رمضان هذا العام لأن السنة مضت كلمح البصر مضت كأنها لم تكن أين موقفنا اليوم من موقفنا العام الماضي ونحن في خطبة اتقبال رمضان كأنها لم تمر وهذا من علامات الساعة أن الزمان ينكمش ويتقام ليستعد المسلم ويستفيد ويعد نفسه للقاء الله رب العالمين إن القرآن الكريم يحدثنا بما في أنفسنا وأصدق كلام هو ما يحدثك بما في نفسك فأنت الآن مخم ومعترف في نفسك أن عمر الدنيا لا شيء إن العمر الذي مضى لا شيء يأتي القرآن يحدثك بما في نفسك قال كم نبثتم في الأرض على الأسنين قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم هو نفس الشهور لأنه صادق لأنه كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى نستفيد من هذا بدخول رمضان بهذه السرعة أن نستفيد من الزمن أن نستفيد من الوقت إن أكبر أمة تقتل الوقت وتضيعه الآن على مستوى العالم هي أمة الإسلام أمة لا قيمة للوقت عند شبابها ولا قيمة للوقت عند كثير من رجالها للوقت يمر وهو إما صديق سنحسن فيه وإما ينقلب الدك إلى عدو يوم أن تضيعه في معصية الله وتطاجأ بملك الموت ليكبض الروح والكفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المفاق إخوتي عباد الله نسخر رمضان له من الصدر ما يجب أن يقدر حق قدره ولكن للأسف كثير منا لا يعطي هذا السهر قدره ينهي كمسلم أمر في الشوارع والأسواق فيلشف النظر والمسلم لا بد أن يعتبر مما حوله نجد لهناك تحولات كبيرة في المحلات التجارية في الأسواق في طريقة البيع والشراء في عرض الجباعة تجديدات وعرض وتنظيمات لوقت العمل هذا عمل طيب وجميل هذا من أجل المكتب والموسم الدنيوي وقلت في نفسي إذا كان الإنسان يستعد للموسم الدنيوي ويعرض جباعته بذكاء ويعلم عن تجارته أليس من باب أولى أن يكون لاستقبال موسم العبادة والتقوى لاستقبال موسم الصوعة استقبال اخر واستعداد اخر. يريد كل منا ان يستقبل هذا الشهر الكريم لنستفيد من اللقاء ولو بفائدة واحدة. لن أرجو من كل مسلم ان يستقبل هذا الشهر كما لاستقبال الموسم الدنيوي ان نستعد لهذا الموسم موسم الصاعة والعبادة والتقوى لله سبحانه وتعالى ان يقول كل منا في نفسه في هذا اليوم لني في هذا العام ساغير من نفسي كذا وكذا وكذا ارجو ذلك لني في هذا العام انا لا اطمن أتعود من الأيام أن سنكون مع أهل المقابر الله وحده يعلم كم من رجال كانوا معنا في العام الماضي كم من أحباب اتقذناهم وهم الآن تحت الصراب كم أتمنى أن نتقبل الصخر الكريم بمبدأ إسلام أن يقول كل منا سأغير من نفسي في هذا العام كذا وكذا وكذا التي لا ترضي ربي سأغيرها وسأضيف الى نفسي في طاعة الله ما يقربني الى ربي كذا وكذا وكذا وكذا لا بد من حد في الحياة ولا بد من إضافة من حد ما يبعدنا عن الله واضافة ما يقربنا الى الله هذا هو الاستقبال الحقيقي لثهر رمضان ان تحذف من حياتك امورا متعجدة أن تعلمها كذا وكذا وكذا وكذا وتضيف الى حياتك في جانب الشقوى كذا وكذا وكذا فكن تعلم قد استقبلت شفر رمضان اما ان يستقبل الشفر وأنا كما انا وانت كما انت كما هو الا زمن فقط حدث فيه تغيير في موعد الطعام والسلام المهم ان نغير مما يبعدنا عن الله وان نغير فيما يقربنا الى الله اخوتي عباد الله لصغر رمضان له من الفضائل، ما يعجز البيان عن وصفه ولكن قسرة من ضحر لنا نجد ان اقوى غريبة الانسان هي غريزة البطن وغريزه في الفرج البطن لا ترحم تجعل الانسان لا يبالي بقليل او كثير تجعل الانسان لا يبالي بحلال او حرام تجعل الانسان لا يبالي بطيب او خبيث تجعل الانسان لا يبالي من اين اكتسب وفيما انفق يا غريزة قاتله وشهوة الفرد لا ترحم لا تفعل كثيرا من الناس ينطلقون كالوقود المترسة لا يبالون بعرض ولا يبالون بقداسة رحم ولا يبالون بطسل سيلدد لا يعرف له ابا ولا اما وقد بكى اماني احد العلماء وهو يتحدث عن موضوع الزنا فقلنا له ما مكيك فقال لقد ورد إلى سمعي أن المولود إذا ولد من الزنا يقول ويناجي ربه والله به أعلم يقول لمن وضعه ولمن حملته بالخراج زادكم الله حما وغما أشتركما إلى الله كل مولود ليولد يقول يا أبي ويا أمي وأنا سأقول يا من. إن الذي يضع السغوة الحرام لو فكر قليلا في أن هذا حد من حدود الله لم تلع وراجع نفسه فسغوة الفرط لا ترحم وسغوة الفرط لا ترحم هذا عند الشاذين عن منهج الله ورسوله ولذلك المتسبع في القرآن الكريم يجد أن الأطل والمتعث من صفة الفاتين من فتة المنحرفين يقول الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا نظروا الى عظمة القرآن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الألم فسوف يعلمون ثم هذا في صورة الحج ثم قال في صورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين كثر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعام والنار مسوا لهم في سورة الحج قدم الأغن على المتع وفي سورة محمد قدم المتعة على الأك حياتهم أك ومتعة وفض شهوة فض وفض وفي سورة محمد قدم المتعة على الأك والذين كفروا يتمتعون ويحفلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن سيقضون حياتهم على مسعة البضل والفر ليقال لهم يوما قيامة في عذاب. بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون كنتم تمرحون في نعم الله وانتم ابعاد الناس عن منهد الله كنتم تفرحون بغير الحق وقضيتم ايام فيما يفرض الله فالان لا بد ان تزوق وان يرد صاحبها 18 مضاعفه بما كنتم تسرقون في الارض بغير حق وبما كنتم تمرضون يأتي صفر رمضان هنا ليقول لفريسه البص مكانه وليقول لغريزة الفرج مكانه لا بد ان يسخر خطوه البص زمنا لله ويحدد شهوة الفرد جمنا لله وتنعجل السهوتان عن الحلال فاذا جاء الحرام للمسلم يقول له المسلم ضعبا لك انا رجل مدرب انا رجل خريد معسكر محمد الله عليه وسلم لقد رباني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أن أدرك حلال أن أدرك سهوة بطري حلالا في نهار رمضان وأدرك سهوة الفرد حلالا في نهار رمضان وكل ذلك انتصالا لأمر ربي فاتعب عني أيها الحرام لا مكان لك عندي هذه هي نظرة الصيام إلى أنها تعدل من شهوتين البطن والفرق لأن الإسلام جاء بالصيام ليعدل لنا طريقنا لأن الصيام والقرآن دين ودنيا حفاق ومنع انتسال لامر الله وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المستقيم هذا هو الإسلام وهذا هو الطيام يعدل صحوة الضضل لله ويعدل صحوة الضضل لله يا أجلح الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إخوتي عباد الله شهر رمضان أنزل فيه القرآن هذا القرآن لابد من تدبره حينما نتدبر القرآن هذا الكتاب العزيز نجد أمرا حبيبا الكون بأكمله في كفة الكون بأكمله في كفة والقرآن وحده في كفة أنا لا أقصد المقارنة لأن القرآن كلام الله لا يقارن به شيء وإنما أقصد إن الذي يقرأ ويتدبر نجد إن الله سبحانه وتعالى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير جعل الملك بدأه بقوله تبارك أي تعالى وتعالى سبحانه وتعالى الذي بيده الملك الملك كله نفس الكلام يقابله قرآن الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من الذي خلق الملك تبارك والذي أنزل الكتاب تبارك جل شبه ندروا الى القرآن والمقرآن تبارك الذي بيديه الملك الملك كله كي تصدر ويأتي بالقرآن واحدة فيقول فنبت الكلام تبارك الذي نزل الفرصان على عبده ليكون من العالمين نذيرا آية أخرى يبدأها بالحمد فيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نفس الحمد لإنزال الكتاب فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حمد ذاته ونفسه وأمرنا بحمده على خلق السماوات والأرض ثم أمرنا بحمده على انزال الكتاب واحد هذا هو هذا هو كتابنا الذي يجب أن نعتمد به سرعان وحده في كفر والكون في كفر سرعان تبارك الذي بيده المنتي قابلها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض قابلها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ن هذا السرعان في هذا الشهر الكريم يجب أن تدرسوه وأقول تدرسوه لأنه هناك فرق بين القراءة والدراسة اقرأوا القرآن ثم ادرسوه أقصد بالدراسة كما أتمنى ليكون اللقاء هادفة أن يأتي أحدنا في هذا اليوم ويعدم ويقول أنني أقرأ القرآن في شهر رمضان هذا والحمد لله المسائل المليئة والمصاحب مستوحة للحاسب هذا شيء صعب ونسأل الله أن يقوينا ويتقبل منا ولكن أقصد مع قراءة شيء آخر إنني أرجو أن تدرس القرآن مع قراءة القرآن لأن القراءة شيء وقراءة شيء آخر مثلاً يقول أحدنا من اليوم سأقرأ وفي العشر الأوائل سأدرس تفسير صيام القرآن آتي بكتاب تفسير وأقرأ عن آيات الله في العشر الأوائل سفيه استراءة ودراسة ساعة واحدة في جوف في الليل كأنها قم قضيتها مع صبيب أو أمام أي تحاصة في, آخر في العشر الوضع ماذا علينا لو فرقنا ثم درسنا عن غزوة في بس في القرآن الكريم ودرسنا عن أصحاب رسول الله يكون اللي فحي في العشر الأواخر أدرس عن الزكاة الفصر ادرس عن ليلة الخصر افكر ليلة الخصر هاتي بكتاب الفكاوة لأي واحد من العلماء البارزين واخرأ كل ليلة في بيتي فتوة واحدة او فتوتين او ثلاث على اهل بيتي هو يا اولاد الفتوة الاولى يقول السائل كذا ويقول الشيخ كذا فتوة ثانية علمت اهل بيتك استقبلت رمضان بما يجب ان يستقبل به رمضان قراءة ودراسة كم اتمنى ان يكون للبيوت دوي كدوي النحل بالقرآن وبهواره الدراسة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك تضاء ليال رمضان وتبيض بالقرآن والدراسة كما تضاء ليال الحج بالتلبية والصواف والسحن ان الصائم يذكرني بالحاج من في صيامه وامتثاله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا كان يوم طول أحدكم فلا يرسل ولا يطفق فان سابه احد او فاكله فليقل إن امرؤ صائم لا رفث ولا فخدة الصيام نفس التعاليم للحاج في قوله سعال الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ففوط ولا جدال الحج إذا اذا كان الحج يعيش في انوار التلبية وانوار الخواس والتحي والوقوف فان طائم يعيش مع انوار تعاليم الله ورسوله اذا كان يوم قوم احدكم فلا يرقف ولا يسكف فان سابه احد او قاتله فليقل ان امرق طائم ان الطيام يحتاج لنا الى عفة اللسان وعفة البطن والحرج والجوارح لنمتكل الطيام كما صام رسول الله وكما صام اصحاب رسول الله ادرسوا سرآن يا عباد الله وقرأوا القرآن يا عباد الله وانتهزوا هذا الشهر في صلاة التراويح في مسجد رسول الله خلوا صلاة القيام لا عنفسكم منها حافظوا على الصلوات في وقتها من كان بينه وبين اخيه خصومة فليعتزل كم خصومه لله وحده بذروا ارحامكم وصلوا ارحامكم لله استقبلوا الشهر بما ينطفي ان يستقبل به رمضان اللهم ادعنا في هذا الشهر عندك من الفائزين وادعنا فيك عندك من المقبولين اللهم اعنا على قيامه وقيامه وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صلاتنا واجعلنا حلبك من اتقائك من النار ومن المفتولين اتق الله عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الزنب كمن لا زنب له قدوا الله يسهد لكم واستغفروه يغفر لكم الحمد لله حمد كثيرا كما امر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما استصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر فقال الله فإن الله مع المستقيم فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآلرا حكيما وتشريفا لقدر المستطى صلى الله عليه وسلم وتعظيما إن الله وملائكته يطلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن السادعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغسر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إذنك سميعا قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات لرحمتك يا الرحيم. اللهم انكر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية اللهم قو راية الإسلامية اللهم ارأت بالأمة المحمدية إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا الرحيم، اللهم ارفع المقتى والغضب عنا ولا تصلف علينا بالذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وأسلح فساد قلوبنا واشري بقدرتك أمراضنا وارحم برحمتك أمواتنا ونسألك يا ربنا أن توفق قصادة هذه البلاد إلى ما يرضيك ونسألك اللهم أن تنصر قادم الحرمين الشريفين اللهم اجيه عن كل عمل خير قام به لبلاد المسلمين عزا ونصرا وتأييدا اللهم اجعل ما أنفقه في سبيلك في دور العلم وفحة المرضى اجعله له يا رب العالمين ونطقة مخموصة وبارك لنا في حياته واجهي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغان الثاني. اللهم ثبت أقدامهم اللهم إن عباد فقراء ندعوك ونحن صاهمون أن تنصرهم يا أرحم الراحمين اللهم قد استبد عليهم الكرب وفر كربهم اللهم ثبت رميتهم اللهم قوي عزيمتهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين اللهم يا رب في هذا الشهر الكريم يا من نصرت رسولكم لك في بدر أسمم عليهم نصرك في هذا الشهر. يا ارحم الراحمين اللهم اتمن عليه المصرك ولا تسلبهم ما اعطيتهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك اللصة بأهلنا وإخواننا وأمهاتنا وأعراضنا المظلومين في ديار المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها اللهم كلهم عونا وسندا يا ارحم الراحمين ارسيكم بالدعاء لإخوانكم الأصغام ولإخوانكم المحتاجين في ديار المسلمين في هذا الشهر. فإنهم في شدة شاركوهم بالدعاء بظهر الغيب عسى أن يتقبل الله دعاءنا وينفرهم لفضله وكرمه اللهم اغسر من منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعبل والإحسان وإيتاء بالقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبضي يعزكم لعلكم تذكرون اغسر تذكر الله العظيم يذكركم واستغفروه ويغسر لكم وأصل الصلاة